أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد سيكون الرحمن الرحيم رحمه سيكون رحمه سيكون رحمه سيكون رحمه سيكون نيما يا حبيبي يا ربيع هذه بيد لجنات جنات الخلود وبكتابه ذكاء من البليد لي يكون لا بالمرامي وللنبي مقدره ولا أولاقه وجاء الا يا قادم من الرحمن وكال على الذي تقثبت بسم الله الرحمن الرحيم هذا تنهر الشدور وتزيل الأمور رب سرع لي صدري ويسر لي أمري رب العراء لك المحامد فصل على الذي من كفى به وسل بغيتهم همدي وأغزام الدبي محمد وسيلته يا ربي وقال لكني افضل من يا ان اردت ان اردت صفي لدي حظما نزلت على امام القرما دعوتك اللهم ان تصليها عليك الغرس عبد الاصفيا ولا ترد دعوتي بجاء خير المرسلين يا ربي صديق وفي بك فظل وعد منا جزما دين لقي إلىي زايري وبدني وزني الجميع بالمخازني يا من يلين الحديد الليني قلبي وجبان كل الدريم اجب جايل ما ذبل من كل عجم وعربي محمد سليل عبد الله رب علي سلم سلم و علي وزبي و كرم يا محمد اقل لامركم يكن قادم قداه لدي منكم اللهم صل وسلم و بارك على سيدنا و مولانا محمد و علي وزبي و بارك فيما قد من قوله قال قدني رسولك يا موسى بلا افك ولا كذب ابدا هذا قد يسون ربي ابدا بلا زياد وعفنا كبدا الحمد لله الذي لم يلد وليس مولودا وعطى البلد لله زوري بدن فلد ولي خديمو عفنالك مدى امدى ياقوده المدى ليا بيني منادى وصدى وجا لي وغدا امدنا على نبيه وعلى من سجده يسر لي بالمنطقة من عبده بمديه وكونه لي لبده تجليم مرد العيزة لنصمده على شفيع زلم زايا أحمده سلامنا في عبين بن وده على نبي أحمد نور من ولكن عبد الله يحيي ولد للمنطقه أفضل من تولدا. وخير والده يمير الخدعه كذا بذيء وجمالك وخذ بمنطقه وخذ بمنطقه وخذ بمنطقه وخذ بمنطقه بھی من یتدہ و ترسدہ وابن كريم اتاني يوم مولده وان واخر مقتال خدمة مني سنين بلا نسل وآتقني آتا خسفا زيني جلا وطمع جاء الامين به الى الامين الذي ربى بسلام من السيطان الرجيم ومن كل اباتل وقد عزين الله وتبارك وتعالى من جنة وزالك فلو الحمد وصبر على ما هنالك بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلي وزيبي وسلم طبعما وقد عفل حضر ومالي تعالى وحب لله ولزان العربي ولي بي خطاة خير لقد بیان میکنی که جیری که من آب دنیلای نخیریم هم بیای لایی ولی رسولی ما داریم داریم خیر رسولی آناله معبود جند لایی وقد عقناكم واجب رب العالمين شاكرا لو بذكر لكنا ذكرى وقل بحبا وكرامة مستغلا به من يوم خطي هذه القصة تأريبا تبارك وتعالى اللائق وك شاخر منه او عاق أو عائق منه متوجه إليه ابدا آمن يا رب العالمين واصل كل يتيم من يتوجه سيد منها إلى غير دل ألا خير لك ومن توجه سيد غير لك إلى سيد منها أبدا آمن يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وسلمة الرجيمة وقد آتناك منه. واجب ربي يا خليلي الحبيب. وبسعانه يا يخل الطبيب. قل له كل يتي في سري. ولجار فائدا بخير سري. دلني الله عليه فعرفوا. بي غرفو آتاني الأعود دابة طاليات ولزيارة ونفاق طاليات أزوى ربي بماء مبلغين وإمعو إلى الجنان مبلغين أذكر النمسي وعوائي والبدن معبودي الذي حمعه عن يا من كتابك جاة يدي وقد لي سمانا ما الوردين يا من جاد بجد الوردين وقد لي سمانا ما الوردين نويت زغل غزقر تبني يا مدبن بزغل ولا بني انا ذا قلبي امنيرك يا من غيري تدور الاكريم هذا يدني قد وبيد بارد امنا نفيد كل موجه الى تدريب لغير زاد يا خليل يا حبيب نفيد كل موجه الى تدريب لغير لا دونا وعلى كتابكم وعلى نبيكم، وعلى كل في الحال في الحال وفي المال في المال، يا من كفاني كل ما حرمت عليكم، وخمان بكل ما خلدت عليكم، وأقدرت يا خير من سكور يا من سكور، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلي وزي بوسلما تظيما ونصر على نظم هذه الخسيرتي بركات قولي تبارك وتعالى وقطعتينات منه واجهتني ولن علي في رقاتي وانتباهي كمال كونيا نور الهدى ربي خير النبي زدني علما وبالبجر الى تقدمني بجاي زلي عليه السلام وليكن في ابد بلا ملا بسلام سرمدا. على وسيلتي اليك احمدا. سبحان ربك ربنا سلام عزفون. وسلام على المسرين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلاة على سيديكنا محمد وعليه وسبيه وسلامة الرجيمة. وجاءة قلبي واللساني والجميع. جواب المغني سنيم قدم عاد زنبني أمتي بعد الديان والبيوء لقد ساقيا بما ردتني الكريم علما ذال سدال لي وحلال داردا يلمي زلي زلياتي زل واردا دلتني بدعائك اليوما وفق دنيا ما يد الرسوما بالزمن لم يلغني فصق ولا عقال يوم من يزين المقال من ذلك اليوم إلى الجنان أغلت مات يبري جنان أزرك الآمن لا يزال بسنين ما بعضه أني زابت بالجنين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام الأن المتدين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم هذا سلم الفقير ووزيره النظيم في تافي بربي سبني علماء رب لك المخامد المدان سل على من يتوامران يا علي وسعدي وسدني علما تفضلا وسعي ديني يزيل عني قفلةً وقبخاء فين فعادي ولساني يا جميل. بزينة القرآن واجعلني نبين دعوة بالوثناء والعلم والعمل والسعادة نعوذ البعض الذي لا يفتجون عن كل من كل قواه الخرجون الذين لا يرتجوا أن تل من كالأقواء والحرج يا بريعا فتاو يا عديم يا مالك الوهاب يا حكيم علم من لذلك علما ونميرا قلبي وزدني فهما لقل نزاني وعول الأمم وقد وجعل ساكن وذاكرا أبدو مجاني أدر بسمي والبصر وقويني بجاي أردن البصر أجم صلاتا وصلاة من أبدا عليه بالآله ومن بي سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وتقبل مني قولي رب سيدنا المعاد رد الذي له والخدم ما البقاء لسوى ما صدم بان المخالف برب العالمين العالمين وخماني بالأمين. بام قيام ربنا بالنفسين. وزالني عن كدر وعظيم. هلمني كلام كتاب وقال من اعظم في الكتاب لقادر الخير مريد عالم حي ان جميع قدب العالم من علي متكلم بما فهرني متيرا قلبي بما الله موجود وباقي ذو قدم ولدنا نسانا نعمانا نتابع لك وطالع نهجا كاسيتا استاذنا كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه كتابه حلوكين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلّي يا ربي وسلّم وبارك على زوجك ومولانا محمد وعلى علي وزيد واتقبل مني بنائي يا من أغضب قت غنائي والنور غفناي والمقدّر فنائي وقاعد تبدأ وسيددي إلى جبر قل رب زدني علم وقاعد تبقى يا ربي مخجّن مخشن عن يا ما أدك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 وبصر. ربي مغارب وعمري نصر. زل لزل قلام عسن كتب. قبلها قبي يفسر كتب. دلاء قاتل مريد عالم. لغير من ما نواء زالم. نحال حي وسميع وبصير. ومتكلم بقاء ذا قسور. لي مودي كل عالمين جبالي مذاتي المظالمين إن يندبع تأثير عن لي ليقعد في الدار لما أهواه لذي تبق الأمان جمعات تبليقهم أرادوين سمعات ملائك الله وكبلاي وقدر الله ويوم الله وخذت المنقي عريس المقام والجو ذا ساب اوائب في كل شيء من عام أسس إلى عام مسس فسجد تدين بما لم يكن خط ولا يكون وَلَا عود ولا يعود ما المحامد كلها ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب أبن عز ومعزفون على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا رب فيه بسم الله الرحمن الرحيم سوى رمضان الذي انجل في للناس من و الفرقان كمان زيد منكم مزارة لَا جرفه لا يسبقون بالقول و هم بامري لا ريب فيه لا ينتهي لي الذي لم يقتل لي ابدا ولا يبقى ستري الى سواء مع والكدث انتهامي. ودعى قايدي وقولي والعمل. وخلقي لله موسيز الامل. وعاجعني المندوب بعد الواجبي. مع المبائم ليس لي من حاجبي. نظيم على الاراضي قائداني. لله وراتواله رسداني. ارغلت العيدان نعوى من عواج ربك عبدان بالنعوى والأراض والبين عباك ربك بالأعشان اللي يا رب في رمضان الرب كل يا لا عندا وقعني من مقادني وده وجاني بدور واللقا وبزاد بلا شكان لم ينوق قلبي ولزاني والبدن إلى ديار جن من معدن وجد رب الارضين والسماء بذكره وبوادير زمان إبداد الجلال والجمال حتى يعرف بما الجمال ما لغير الجليل ما نعاني عنه لغير زاب وصفر منه بس الجليل ما أمرد بعقده وإن لم يدمرد أمرني بأرض الجذابات في ساديف عند غربة العيوب وما جميل في افي الغيوب من داتن بدجري والحالي سقا وكل سر بفايدن حكمه يقول الى إلى جناني بجنيه، مقداره نوامه ربي سميع، ألمدني وزدني تعليمات، وبعد زيد قدري تكلمات، مدتي إلا ومال قلميا، علميا في منار قدميا، لا وصونك وقيتني إذا يغدل بي ساقيا من ما خيبك سكت راقيا نظري كما أن في ربيع ورمضان لا تردد المبيع لينجلي قلوب ما في لكما ألا أنت مدى نذادي. وزند عمرها للإيذاء. رديد عنك ورديد عني. وقلتني يا ذلمني. يقادني الى الجناء العظمون. ولزوايا فر من تعظمون. بيعي وذبره والنابه يلامون مات المان في البري والبهر ساغراً بأبقى شر أدامي الله وأبقى شكرين وغير ما لقداره ولم وكانا حقا علينا نذل المؤمنين ان ينزلكم الله ولا غالب لكم ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق سبحان ربك رب العز يذ ذن ما يسفون والسلام على المرسلين والحمد قوم بسرال نينلا اجي في ولد يفي بالاجل سبقت غيري الى الجنات قبل القيامه مع المناد سبقت غيري الى الجنات قبل القيامه بس الباقي بامي باقي وقاد لي مواهب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 وماوي جالب من النار وخص بالدرم والدينار قاد لي النار خير البركات وسقنات اعتذت والحركات وزلت الازمان لي بالانتهاء وقبلت لي كالدمير وزال الْأَزْمَانُ ازماني بالانتهاء وقبل لي تقدمي بجد لخير ذات بين الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى ولي وسلم بما لا يغنقن بالقول ما لغير زادي ولي الامان امنني الباقي من الشتاء عزمت في النمر والاوثان ينقاد لي من مالكي علم وسان من البصير عن كل عيوب سعادتي بالامعاء ثبتت وفي بساتيني بذوري نبتت بارك لنا في عاداتي وقاد لي في امنا الساداتي عاد لي الخبير ما استغني باني الغير والنعم المغني واجاني من الجليل الحسن وانقاد لي ما لم تعوزه بيته مغرجة من القلوب قسم ضرتي وجادت بحليم بادر لي مقارا الكريم وغضو ببلاه لا يرين أكرم الله الذين فلعين لغير ما نقدره نعم المعين لا يجري لخير ذاته من خبير لاغتاروا لي ولا ألقى الخبور. عدمي الباقي إلى التناني. بخير موت فست بامتناني. وسط الباقي لدى البحور وقال لي يعمل وجد وجد الكريم لك يا عليم يا خبير زال شقيان حميد الاجمل يديني من الجنان في كل سجد وديد من الجنان ملكتني مكنتني اغنيتني زادتني اهدتني هديتني برتني أبقيتني كلمتني أو حيتني وصلتني ألمتني أتنتني أذب عني لزن بغيرتني قبلت أمتتني ما أتعني أتدني أدور وأطي الأعظم يا مرجو فانتب كلما نحاني من غرور لغير ذاتي وقبلتني البرور أبيتني بذكر والحديث Rabbi, jadi kita berdaerah dengan ada kado ke